وقالوا كنوا هدى أو نصارى تهتدوا قرب الملك மின باعيد وإسحاق وإسحاق وياقوب وياقوب மே ஓனா وإن تعن لو فنمى أم في شقاءك فاستبئ بكلم عمر الله وَاحد ثَميْلُ دِيب وَبِغَطَمَ الله وَمَنْ آثَمَ مِنْ الله صِير وانا نلو عبيدن orden ato a வம்புனும் அம்மாலு கு قل أأنتم أم وَمَنْ أَظْلَمُ நம்மு وَمَا اللَّهُ بِضَائِفٍ لِّمَا فَعَلْتُمْ إِلَّا أَمْرُهُ قَدْ قَضَىٰ لَكُمْ ala <laughs>